بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت هذا الحين يقول بعض المرجعين الشمس يكبر الله نورها بعد ينفر نورها ويجي سودا ما يعبش الشمس وإذا النجوم كدرت بعد يطفئ نورها بعد يجي سودا ما يعبش الشمس وإذا الجبال سيرت والجبال ما بيعبش الجبال فجرها الله ويجي هباء منثورا وإذا الشوارع تنس الجمال حد يعد أحد أهمل أدوانه وإذا يحوش حشرت تخرج من بيوتها يسمع أهوالي القيامة تحشر و تخرج لا تبدل تتل و تخرج من بيوتها و تسيف حجبا وإذا البحار سجرت والبحار البحار بار تفجر نعم تقرح تحرق و تتخار سجح نعم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 بس ان الله اللي واذا مشت كرش لك اي ايضا بقتل... بقتل... ايها واذا الصحف نشرت صحف الاعمال باتنشق كذا هم تنيه هاي شاف الله كل واحد يقرا صحيفه عمله وإذا السماء انشقت ما بقى يعب شيء ذا بعد الجحيم يسعرك يعني أشتد ذهبها وإذا الجنة أزلفت قربت غنوت تقيم هذه مثل نفس ما أحضرت هناك بات تعلم نفس تدري نفس واشي بعملها بدي حاغوا عندها يوم القيامه فلا أقسموا بالخنس أقسم الله بالخنس النجوم هذه تبدي وتخنس تختفي ما تبدي في الليل تختفي بالنهار الجوار هذه تجدي في السماء الكنس بتبدي ورجعت تغيب ولا إذا عصعص عص, عص. الله الله بنالي هينبتع أول مع المغرب بداية الليل والصبح إذا تنفس بسم الله بالصبح هين يبدأ الفجر يعني فيها آية يقول ما باسم الله لا في عظيم بيقسم بها الأمور لإن الناس تفكروا فيها فيه. اليوم. اللي يفكر واحد في النهار الذي بتبدي ورجع الغرب يعني إنها بعد إذا رأي فيها وراءها حالك عظيم ومجد حكيم وح عش اللي هني قبل فيها آه عظيمة يعني يعني بدي يعني عشرة بدي قليل القليل الضلعين بدي قليل قليل ما ترى ما ترى واحد قط في الدنيا ربنا قصة بدي قليل قليل ثنتين ثنتين حاول جوادر واحد أم ثلاثة الدنيا نور هاو الشذياب الصبح و الشذياب لا لذلك السكر واحد عرف بعدي من وراءها قدرة عظيمة وأن ندبر حكيم أمر الليل والنهار والنجوم بعدي إنه ولقوا رسول كريم أكسن الله في هذه الأمور إن هذا القرآن إنه قول رسول كريم ما هو من شيطان ولا هو قول شاعر ولا إنه قول من رسول إنها إنها نجيب لي الجابرة النبي الرسول الكريم هو جبريل أرسله الله للنبي في قوة عند ذل العرش مكين في قوة عليه م منزله عند عند الله وهو مكين عند الله لما كان مكينا عند الله جبريل وطاع ثم أمين جبريل هم طاع في الملاذة هناك وأمين بينهم وما صاحبكم بمجنون ما صعبكم أيها المشجعون بمجنون النبي محمد ما هو مجنون حنبلعه من القرآن لا تقولونه مجنون ولا قدر عهده في عهده النبي صلى الله عليه وسلم قدر عهده بنو بني الأفضل، رفعه في السماء، وما هو على الغيب بضمن النبي ما هو متهم على الغيب، يعني هو يعني هو يأخذ وما هو ضد الشيطان القديم القرآن لا هو الشيطان، فأين تذهبون؟ فأنتم تذهبون بضمنكم ما بتقولوا شاعر وما بتقولوا المضحني ولكن في غير ان إن هو, من القرآن هو البني من لمن منكم ان يكون للعالمين هو الذي هو ذكر الله هذا البني ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون الله رب العالمين يكون هذا هو ان يكون هذا هو ان شاء الله هو ان يكون هذا هو ان شاء هذا هو هو ان يكون هذا هو هو هو ان Having Allah wel aangedaan, having hem wel aangedaan, dan